الكلب في حلات ربيه دنع والدار من ربال عباد حروسي وقد قال وإن الطبع بذت طبا يا امي اللياني واضوي عنكم يدوسي وين الزل عروس المصاديع يبا القاع خالي فهصل المعرفه وا الماع معات الحاسدين الهوس اللي من النعماء واري من وشباح وكان جبل فتناه ضعاف النفوس ادها يا حسين سبات دينا اللي بلا سياده الطما चाहوم نار انتقام طيرين عبوسي وحجازا مع نجدا جاك فزع جا جزا زحام عنجدة